بوك تو <تصفيق> نالبهاي ينميدي ثمانية <تصفيق> واربعون ثمانية واربعون سالبالو كاريا كلابالو أنشطة العطلات أنشطة العطلات سمد رطيراً فارسو برنغاونداً هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ اकडे يورينا ييتا كوتاتشا؟ هل تمكن فيه السباحه؟ هل تمكن فيه السباحه؟ اकडे ييتا كوتادم برمادكرن كاد كدا؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ ইక్కడ ఒక గొడుగు పారసోల్ అద్దక తీసుకోవచ్చ? هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه? ఇక్కడ ఒక డెక్ కుర్చీ అద్దక తీసుకోవచ్చ? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ इकडे एक नावनी अध्यक्ष दिसूवच्चा هل يمكن هنا استئجار قارب هل يمكن هنا استئجار قارب 나코 서핑 చేయాలనే ఉంది احب ان اركب الموج احب ان اركب الموج 나코 다이빙 చేయాలనే ఉంది احب ان اخطس احب ان اغطس. نكو واوتر سكيينج چيالاني بندي. احب ان اتزلج على الماء. احب ان اتزلج على الماء. سيرف بورد ااديك دركوتندا. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ ఉపయోగపడే నేను కేవలం నేర్చుకునే స్థాయిలో ఉన్నవాడిని నేను ఒక మాదిరిగా మంచిగా చేస్తున్న మంచి నేర్పు ఉంది أستطيع التعامل في ذلك جيدًا سكي ليفت يكد وندي أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ مي ودّا سكي لوننا يا؟ هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ مي ودّا سكي بوت لوننا يا؟ هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟ هل معك